لإعجاز لإخراج ما أنزل على محمد لا للإعجاز كالأحاديث القدسية والتعبد لإخراج أيضا ما أنزل على محمد لا لأجل الإعجاز ولا للتعبد بقراءتها وتلوتها كالأحاديث التي هي منه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وليس للقرآن تؤذى البسملة أي البسملة لا تنسب للقرآن فليست البسمله آية من صدر كل سورة في القولة الصحيحة المشهورة ولابد أن نعرف هنا أن في هذه المسألة محل وفاق ومحل خلاف فأما محل الوفاق فقد اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وعلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة براء توبه ثم بعد ذلك العلماء اختلافا كبيرا واسعا هل البسمله آية من صدر كل سورة أو آية من صدر سورة الفاتحة فقط والقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الواضحة أن البسمله ليست آية من صدر كل سورة ولا من الفاتحة وكونها منه الخلافي نقلة أي نقل الخلافي المخالف في هذه المسألة أو يشتغل بعلم الخلاف المشتغل بعلم الخلاف ونقل, ونقل أقوال العلماء نقل أن بعض العلماء قال إن البسمله آية من صدر كل سورة أو آية من صدر سورة الفاتحة وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفق بين هذه الأقوال فقال ان بسم الله الرحمن الرحيم تتبع القراءة فإن كانت هي آية في القراءة اعتبرت آية كما هي في قراءة ابن كثير فإن بسم الله الرحمن الرحيم في رواية ابن كثير آية من صدر كل سورة ولذلك من قرأ برواية ابن كثير لزمه أن يأتي بالبسمة وقياسا على بقية الأحرف المختلف فيها في القرآن الكريم فهناك ألفاظ وأحرف كثيرة اختلف فيها في هل هي اختلفت فيها الروايات أو القراءات وكذلك البسمة لا تلحق بتلك الأحرف المختلف فيها ومن ليس ومن لا يقرأ برواية ابن كثير فإن بسم الله الرحمن الرحيم لا تكون آية في حقه في صدر كل سورة ولا في سورة الفاتحة وهذا هو القول المختار والمعتبر كما رجحه أو ذكر ذلك بعض العلماء والإيمان الشافعي رحمه الله تعالى يذكرون أنه كان يقرأ بلواية ابن كثير وليس منه ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي أي ليس من القرآن ما روي آحادا فإن العادة تقتضي أن يروى متواترا مثل القرآن الكريم العادة تقضي أن يروى القرآن متواترا فإذا وجدنا قراءة آحاد فإن هذه القراءة لا تعتبر قرآنا لا يقرأ بها ولا يحتج بها في القول القوي المنصور لذلك قال فلقراءة به نفي قوي أي لا يقرأ بها كالاحتجاج أي كذلك لا يحتج بها ومثال ذلك قوله تعالى فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في قراءة آحات فاقطعوا أيمانهما وفي قوله تعالى في سورة المائدة فصيام ثلاثة أيام وفي قراءة آحات فصيام ثلاثة أيام متتابعات وفي قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم فيبعوا في قراءة أحد وهو أب الله فكل هذه القراءات لا تعتبر قرآنا ولا تذكر على انها قرآن ولا يحتج بها على إثبات الأحكام الشرعية غير أن ما تحصلت فيه شروط القراءة سار قرآنا كما ذكر الناظم ذلك بعد ذلك غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا أي أي دواية تحصلت فيها ثلاثة شروط فإنها تجوز القراءه بها ويحتج بها وذلك أو تلك الشروط هي صحة الإسلام بأن يصح سنده بأن يرويه عدل عن عدل من, من أوله إلى منتهى ويكون الراوي ضابط يكون الراوي ضابطا ولا يكون في السنة شذوه ولا علة وايضا أن يوافق وجها من أوجه اللغة العربية ولو على نوع تأويل كما يقولون وايضا أن يوافق مصحفا من المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار والبلدان الإسلامية في وقته شرط لا ابي اي شرط لا نفض فهذه الثلاثة الشروط إذا توفرت في رواية من الروايات صارت هذه الرواية قرآنا يقرأ بها ويحتج بها على الأحكام لذلك قال ابن الجزري وكل ما وافق وجها النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسناد هو القرآن وهذه الثلاثة الأركان وهذه الثلاثة الأركان مثل الثلاثة ورجح النظر تواثرا لها نداما قد غبر أي مثل قراءات الثلاث وهي قراءة أبو جعفر أو أبي جعفر ويعقوب وخلف فأبو جعفر هو يزيد بن القعقاء وهو شيخ الإمام نافع وهو من القراء السبعة نافع وهو من كبار قراءة النبي ويعقوب أيضا قراءته مدمجه أو داخله في قراءة أبي عمرو كما يذكرون فهو أخذ عن أبي عمرو، وابو عمرو من القراء السبعة وخلف قراءته ملفقة أو قراءته آخذة من كل الروايات فله في كل حرف خالف فيه غيره من يوافقه من القراء السبعة فتكون هذه القراءات الثلاث قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف المتمنة للعشر تكون من القراءات أيضا المعتبرة التي يجوز القراءة والاحتجاج بها يقول بعد ذلك ورجح النظرت وترلها لدى قد غبر. أي النذر وأصحاب النظر من علماء الأصولي والروايات والنقد والتدقيق رجحوا أن هذه القراءات الثلاث أيضا قد بلغت حد التواتر وأنها قراءات متواتره وهذا القول هو الذي رجحه كثير من العلماء وذكره الإمام ابن السبكي وقال بأن القول بعدم تواتر الثلاث قول في غاية السقوط لا من قد غبر أي لذا قد ذهب من أهل العلم تواتر السبع عليه أجمعه فقد أجمع العلماء على أن القراءات السبعة متواتره فمن أنكر شيئا منها فقد كفر ولم يكن في الوحي حش يقع أي ليس في القرآن الكريم لفظ ولا حرف زائد بل كل ما في القرآن الكريم له معنى سواء علمه من علمه أو جاهله من جاهله وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول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 حيث سيذكر هناك أن التأويل إذا قام على غير دليل كان تأويلا لائبا أو فاسدا أو بعيدا وأن التأويل المعتبر هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الراجح بدليل قوي وما به يؤنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول أي ما به يقصد قال بعد ذلك والمقلب المندم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد اختلف العلماء هل الدليل النقلي يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ كما أنهم قد اجمعوا على أن الدليل العقلي يفيد القطع اختلف في الدليل النقلي والدليل النقلي على القول الصحيح المعتبر أنه قد يفيد القطع بالوضن أي بالقرائن والأحوال التي يروى فيها أن الحديث أو الخبر أو يذكر فيها الخبر فيقول اللفظ أو النقل دالا على القطع بواسطة من ضم إليه من صفات وقراء كالتواتر والإجماع وتلقي الأمة بالقبول وصحة الأسانيب والروايات إلى غير ذلك من القرائن والمنضمات والعكس له بعيد أي عكس هذا القول وهو القول بأن دليل النقلي غاية ما يفيد الضم قول بعيد وقول غير صحيح فإننا نقطع الآن بأن هيئات الصلاة هي نفس الهيئات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن دليلها نقلي وليس قطعيا ونقطع أيضا في أشياء كثيرة مع أن دليلها نقلي وليس قطعيا وليس عقليا مع أن دليلها نقلي وليس عقليا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نعلم لنا إلا ما إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علمنا الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال النار قال ماذا رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم وهنا يبدأ العام في الكلام على مباحث الألفاظ وعرف الماضي ورحمه الله تعالى المنطوق بقوله معنى له في القصد يقول تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل فالمنطوق هو المعنى المقصود باللفظ أصالة أي المعنى الذي يستعمل له اللفظ فاللفظ قد على الدلاله عليه وهو الذي يسمى منطوقا أما المعنى الذي لا يقصد باللفظ أصالة فإنه لا يسمى منطوقا على تعريف الماضي رحمه الله تعالى وهذا المنطوق ينقسم إلى قسمين إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا والنص إذا أفاد معنا لا يحتمل معه غيره والظاهر ان أفاد معنا راجحا يحتمل معه غيره اي يحتمل معنى اخر مرجوحا ولذلك قال الماضي نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل فكلمه عشره نص لانها لا تحتمل الا عشره لا غير معنى واحدا وكلمه اسد في قولك رايت اسدا هي ظاهره في, الحي في الحيوان المفترس ولكنها تحتمل أن يقصد بها الرجل الشجاع خصوصا إذا ضمت إليها القرائن والكل من بين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي هنا يتكلم الناظر رحمه الله تعالى على أن النص له أربعة إطلاقات الإطلاق الأول هو الذي سبق ذكره والاطلاق الثاني هو أيضا ما سبق ذكره وهو كونه ظاهرا ولذلك قال الكل من ذين له تجلى أي كل من ذين من هذين المعنيين كونه مفيدا معنا لا يحتمل معه غيره وكونه مفيدا معنى يحتمل معه غيره كل من ذين يطلق عليه نص وايضا ويطلق النص على ما دل ومن اطلاقات النص أيضا أنه يطلق على اللفظ الذي يفيد أي معنى كان سواء كان قرآنا أو سنة أو إجماعا أو قياسا فكل هؤلاء يسمى نصا يطلق عليه لفظ النص وفي كلام الوحي وأحيانا يطلق النص ويراد به القرآن أو السنة أي كلام الوحي فنخلص هنا إلى أن النص له أربعة إطلاقات الإطلاق الأول يطلق النص على المعنى اللفظ الذي يفيد معنا واحدا فقط لا غير ويطلق أيضا من النص على المعنى الظاهر من اللفظ ويطلق أيضا من النص على اللفظ الذي يدل أي على أي معنى سواء كان حديثا أو قرانا أو اجماعا أو قياسا ويطلق النص أيضاً على فقط على القرآن والسنة فهذه إطلاقات لكلمة النص قال بعد ذلك والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل أي اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يدخل في المنطوق غير الصريح فالصريح هو ما سبق ذكره وهو المعنى المقصود باللفظ أصالتا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 قال الناظر وهو دلالة الاضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم أي دلالة الاقتضاء أو الاقتضاء هو أن يدل اللفظ هو أن يدل اللفظ على ما لا يستقل بدونه الكلام دلالة التزام أن يدل اللفظ على ما لا يستقل اللفظ أو المعنى بدونه دلالة التزام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 مثاله كما هو معروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة خطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يحتاج إلى تقدير كلام أي رفع عن أمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإلا لكان الكلام غير صادق.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 أقصرت الصلاة يا رسول الله عندما صلى الظهر أو العصر ركعتين فقط فقال رسول الله كل ذلك لم يكن أي في ظني فهذا التقدير لا بد منه واللفظ يدل عليه بالالتزام وإلا لكان الكلام غير صادق لأن رسول الله صلى ركعتين وقد قال الصحابي اقصرت الصلاه الصلات نسيت يا رسول الله فقال الصحابي كل ذلك لم فقال النبي كل ذلك لم يكن يقول بعد ذلك مثل ذات إشارة كذاك لِمَ آتي أي مثل الاقتراب الإشارة وكذاك كذاك كذا الإيماء يأتي ايات تاتي الاشاره او دلاله الاشاره ودلالة دلالة في كون كل منهما دلالة التزام في كل منهما دلالة التزام وفي كون كل منهما غير صريح في اللفظ فدلالة الاشاره هي ما شرحه الماضي بقوله فاول اشاره لفظي ما لم يكن القصد له قد علما فدلالة الإشارة هو المعنى الذي لا يقصد باللفظ اصاله وإنما يقصد باللفظ تبع. لا يقصد باللفظ وإنما يكون بالتبع ولذلك قالوا مثاله قوله تعالى في بيان جواز إتيان الرجل أهله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 يجامع أهله في آخر جزء من الليل سيصبح جنوبا لمحانا فاللفظ لم يقصد به أصالة هذا المعنى لكن قصد هذا المعنى تبعا مفهوم يا شباب وكذلك يقولون كما قال علي أو كما استنبط علي رضي الله عنه بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال تعالى أيضا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فعلي خلص من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر مع أن هذه الآية وهذه الآية لم يقصد بها بيان مدة الحمل بيان أقل مدة الحمل مفهوم شباب فهذه تسمى دلالة الإشارة وهي غير مقصودة بالأصالة بل مقصودة بالتبع وكذلك الإيماء وقد عرف الإيماء بقوله دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أي دلالة الإيماء والتنبيه في الفن أي في فن الأصول تقصد لدى ذويه أي هي مقصودة باللفظ أصالة فدلالة الإيماء والتنبيه مقصودة باللفظ أصالة والإيماء والتنبيه كما عرفنا وكما سنعرف أيضا من مسالك العلة وله أنواع عديدة وسيأتي تفصيله في باب مسالك العلة فدلالة الإيماء والتنبيه مقصودة باللفظ أصالة لذلك قال تقصد لدى ذويه أي أصحابه وعرفها بقوله أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط منفط منفط منفط, منفط بالتثنيف وفطن أو لا لمناسبه ما قبله، فدلاله الايماء أن يقترن بالوصف أو أن بالحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف عله لذلك الحكم لعابه الفطن ولكان ذلك الكلام معيبا وغير فصيح فاقتران الحكم بوصف من الاوصاف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 التكفير حكم علة وقاع الأهل في نهار رمضان لو لم, يكن لو لم يكن الوقاع علة التكفير لكان ذكره بعيدا أو لكان هذا الكلام معيبا كمكري وقعت فقال كفروا وما لتعزي جنا فعزرو. وأنياؤه كثيرة وسيأتي تفصيلها في باب مسالك العلة. بعد ذلك قال: وغير المنطوق هو المفهوم منه الوافقة كل معلوم. هنا بدأ الناظم رحمه الله تعالى في تعريف المفهوم. فما هو المفهوم؟ فالمفهوم قال هو غير المنطوق. فالمفهوم إذن غير مقصود باللفظ أصلاً. والمعنى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 مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فعرف مفهوم الموافقة بقوله منه الموافقة والمعلوم مفهوم الموافقة يسمى عند علماء الأصول أو يسمى, يسمى لوزن البيت بتنبيه الخطاب يسمى تنبيه الخطاب وورد أيضا تسميته عند علماء الأصول بفحو الخطاب فحو الخطاب أي مفهوم الكلام أو زبدة الكلام فحوه وورد فحو الخطاب اسم الله في المعتمد في أي في المذهب المعتمد يسمى كذلك يسمى مفهوما فحو الخطاب وتنبيه الخطاب ثم عرف مفهوم الموافقة بقوله إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفي أو تعرف لك مفهوم الموافقة بأنه إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب اولى نفيا أو إثباتا أن تعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به نفيا أو إثباتا والنفي يدخل فيه النفي الذي هو السلب وايضا النهي لأن المنهي عنه مطلوب نفي مثال المنفي قوله تعالى لا يظلم ولا يظلم ربك مثقال ذرة لي. فإذا الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة فمن باب أولى أن لا يظلم مثقال جبل مفهوم فهذا مثاله في النفي مثاله في الإثبات أو مثاله في النهي قوله تعالى ولا تقل لهما أفد مفهوم هذا الكلام أن لا تضربهما من باب أولى أن ضربهما سبهما شتمهما رفع اليدين عليهما كل ذلك لا جزء من باب أولى مثاله في الإثبات قوله تعالى من أهل الكتاب من إن تأمنه بدي بقنطار يؤذه إليك فأهل الكتاب إذا كان أحدهم أو منهم منهم من إن تأمنه بقنطار يؤذه إليك وفوله أنك إذا أمنته على بنار يؤبه إليك من باب اولى كل هذا ورد في أساليب مختلفة. فالأول أسلوب نفي، والمقصود به الخبر. والثاني أسلوب نفي، والمقصود به الإنشاء. والثالث أسلوب إثبات، والمقصود به إخبار خبر. نفهمه. لكن بعض العلماء يقسم مفهوم الموافقه إلى قسمين قسم يسمونه فحو الخطاب وقسم يسمونه لحن الخطاب لذلك قال الناظم وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى لحنه دعاه المحتذي أي بعض العلماء قال إن مفهوم الموافقه ينقسم إلى قسمين اولا فحو الخطاب فما فحو الخطاب قال فحو الخطاب هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب اولى ولذلك قال الله وقيل ذا وقيل هذا فحو الخطاب والذي ساوع بلحنه دعاه المحتري لحن الخطاب هو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب المساواه بينهما اي لا فرق بينهما لا فرق بينهما، وهو الذي يسمى القياس بنفي الفارق، كما سياتي شرحه في باب القياس إن شاء الله تعالى. فاعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى، وإعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب التساوي وعدم الفارق، هما قسمان المفهوم.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 ومثاله قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمفهوم هذا الكلام أنه من يعمل مثقال جبل يرى مفهوم من بابه أولى من باب أولى وهذا الفارق المنفي هنا مقطوع به صحيح يا شباب وفحو الخطاب الظلمي الذي يسمى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 بالعوراء صحيح شباب فالعمياء من باب أولى فالعمياء من باب أولى لكن نفي الفارق هنا ظني، لأن العوراء والعمياء وإن كانتا قد, عنهما قد نهي على التضحية بهما لكن يحتمل أن الشارع قد نهى عن التضحية بالعوراء لهزالها إذ أنها توكل في الرعي إلى نفسها وهي لا ترى جيدا فلا تأخذ من العشب الجيد فيكون ذلك سبب هزالها ويحتمل أيضا أن العمياء صاحبها يرعاها بنفسه ويختار لها أحسن الكلاء وأفضل العشب وبذلك لا تكون هزيلة وإنما تكون سميلة فلوجود هذا الاحتمال مع كونه بعيدا إلا أنه يجعل الإلحاق هنا ظنيا ولذلك قالوا فحوى خطاب ظني أي اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب اولى لا لا قطعا والمثال الثاني أو القسم الثاني الذي هو لحم الخطاب ولحم الخطاب مفهوم القول منه قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحم القول أي في مفهوم القول والمقصود به اصطلاحا هو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب التساوي بينهما إذ العلة موجودة في كل منهما على التساوي فلا فارق بينهما ومثاله وهو قسم قسمين أيضا إلى قطعي وإلى ظني أما القطعي منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري فلو أن شخصا بان في إناء ثم صبه في هذا الماء فإن الحكم واحد لا يختلف ونفي الفارق هنا قطعي لا شك فيه ولا يحتمل احتمالا آخر ولذلك قالوا لحن خطاب قطعي لحن خطاب قطع ومثال ما كان فيه نفي الفارق ظنيا التسوية بين الامه والعبد في سراية العتق إذا اعتق عبد تسأل له إذا أعتقى شخص بعض عبد يملكه فإن العتق يسري في جميع أجزائه بشروطه لو اشترك اثنان او ثلاثة او اربعة في عبد ثم واحد منهما اعتق قال انا اعتقت نصيب من هذا العبد فان هذا الجزء الذي اعتق سيجعل العتق يسري على كل الجسد متى اذا كان هذا المعتق يملك قيمة هذا العبد فيقوم عليه العبد ويعطي شركاءه حصصهم ويصبح العبد حرا عتيقا أما إذا ما كان يملك قيمة العبد فقد عتق منه ما عتق قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام نص أو ذكر في لفظ الحديث العبد وما ذكر الأم لكن الأم مثل العبد لأن الذكوره والأموثة في باب العتق وصف طردي لاعتبار له غير معتبر ولكنه صار ظنياً لوجود احتمال، وهو أن العبد إذا أعتقى صار أهلًا للقضاء والإمامة والجهاد إلى غير ذلك من المناصب. أما الأم فإنها إذا اعتقت لم تصر أهلًا لذلك. لوجود هذا الاحتمال، وهو أن الشارع قد قدم المرأة على الأم، قدّم العبد على الأم، لوجود هذا الاحتمال. صار هذا الالحاق ظنيا صار هذا الإلحاق ظنيا فهمنا يا شباب فنخلص من هذا الكلام إلى أن مفهوم الموافقه ينقسم إلى قسمين إلى ما نسمونه بفحو الخطاب وهو ما كان فيه الالحاق من باب أولى وإلى لحم الخطاب وهو ما كان فيه الالحاق من باب التساوي ونفي الفارق وكل منهما ينقسم إلى قطعي وإلى ظني بعد ذلك يقول الماضي دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزال باء ناس بعض العلماء يقول إن دلالة المفهوم ليست دلالة لفظيه وإنما هي قياسه وهو ما يسمونه بالقياس الجلي القياس الواضح لوضوح فيه لثي الفارق ول فيه الالحاق الحاق الفرع بالاصلي والذين يسمونه قياسا ولا, يسمونه ولا يعتبرون دلالته دلاله لفظيه وانما هي دلاله قياسيه يقولون يقولون او هم الامام الشافعي ومن تبعه من العلماء ولذلك قال الناظم هنا تعزى أي تنسب لداء ناسي أي لبعض الناس وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهؤلاء قالوا إن دلالة المفهوم دلالة غير لفظيه وإنما هي دلالة قياسية وهو الذي يسمى بالقياس الجلي دلالة الرفاق للقياس وهو الجلي تعزال داء ناسي فالإمام الشافعي رحمه الله من تبعه قالوا إن دلالة المفهوم دلالة غير لفية وإنما هي من باب القياس الجلي وسيأتي في باب القياس تقسيم القياس إلى قياس جلي وقياس خفي أو قياس أولوي وقياس مساوي إلى غير ذلك من التقاسيم التي ستأتي وقيل لللفو مع المجازي وعزوها للنقل بجوازي. أي بعض العلماء قال إن دلالة المفهوم دلالة اللفظية مجازية دلالة اللفظية مجازية وتكون هنا من باب المجازي المرسل والمجاز المرسل هو ما أطلق فيه الخاص وأريد به العام الذي أطلق الخاص فيه وأريد به العام فالله عز وجل أطلق شيئا خاصا مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أوفناها عن شيء خاص وأراد به شيئا عاما وهكذا الكلام وعزوها للنقل بجواز أي بعض العلماء نسبها نسب دلالة المفهوم إلى النقل فهي دلالة نقلية وقيل مع المجازي وعزمها للنقل ذو جواز اي عزم دلاله المفهوم للنقل ذو جواز أي امر مجوز بل ورد ذلك حيث قال بعض العلماء ان دلاله المفهوم هي من باب النقل فهذه الالفاظ الخاصة نقلت من دلالتها على شيء معين على شيء خاص إلى دلالتها على أشياء عامة كما نقل لفظ الغائق من دلالته على المكان المنخفض إلى دلالته على الخارج المعروف من الإنسان <تصفيق> قال بعد ذلك وغير ما مر هو المخالفة أي غير الذي مر مخالفة فمفهوم المخالفة غير مفهوم الوافقة ولا أن نعرف أن نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، وهذا المفهوم مفهوم المخالفة يسمى بتنبيه الخطاب، ثم تتنبيه الخطاب حالفه أي بعض العلماء يسميه تنبيه الخطاب حالفه من المخالفه أي ورد تسميته بذلك كذا دليل للخطاب انضافة أي كذا انضافة تسميته بدليل الخطاب بعض العلماء يسميه دليل الخطاب فهو مفهوم مخالفة تنبيه خطاب دليل خطاب كل ذلك أسماء له قال بعد ذلك وذع إذا الساكت عنه خافة هنا يتكلم النظم على موانع تمنع من اعتباره مفهوم المخالفة فلا يصلح معها اعتبار مفهوم المخالفة منها اولا اذا كان الساكت عن المفهوم خائفا من ذكره فاذا كانت هناك قرينة خوف تحتف بهذا اللفظ فانها تمنع من اعتبار مفهومه ويمثلون لذلك لو قال رجل حديث عهد بالإسلام لعبده خذ هذا المال وتصدق به على المسلمين فإن كلمة مسلمين لا نفهم لها لجواز أن يكون هذا الرجل الذي هو حديث عهد بالإسلام سكت عن غير المسلمين خوفا من أن يتهم بالنفاق لأنه حديث عهد بالإسلام فحيث ما احتفت باللفظ قرائن الخوفي فلاعتبار لمفهوم المخالفة معه هذا المانع الأول أو جهل الحكم المانع الثاني كما إذا كان المتكلم يجهل حكم المسكوت عنه فلو قال رجل لا يعرف حكم المعلوفة هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة قال هذا الرجل الجاهل الذي لا يعرف حكم المعلومة هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ قال في الغنم السائمه زكاة، فهو قد ذكر الغنم السائمة، فقوله سائمة لا نفهم له لأنه هو يجهل حكم المعلومة، ولذلك لا اعتبار لمفهوم سائمة لأنه يجهل حكم المعلومة، وهذا إنما يتصور في غير كلام الشارع. أما كلام الله رب العالمين وكلام رسوله الأمين فلا يتصور فيه هذه فلا يتصور فيه هذا المال. أيضا المانع الثالث أو النطق الجلب للسؤال. كذلك إذا كان اللفظ أو النطق مجلوبا جوابا على سؤال إن جلب للسؤال إن جلب للجواب على السؤال. فلو أن رجلا سأل رجلاً آخر أو لو فرضنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة فقال رسول الله في الغنم السائمة زكاة فهذا الجواب ورد جوابا على سؤال والمعروف المطابق الجواب السؤال ولذلك فإن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مفهول لا يؤخذ بمفهوله هنا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 قال او نطق الجلد بالسؤل أو جر على الذي غلب كذلك إذا كان ذكر النفذ جر على الغالب فإن هذا النفذ ليس له مفهوم ومثال قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم فإلا قيد التي في حجوركم ليس له مفهوم لأن الغالب أن الربيبة إنما تكون في حجر زوج أمها ولذلك لم يكن لهذا اللفظ أو لهذا القيدي مفهوم لم يكن لهذا القيدي مفهوم فحيثما كان اللفظ جريا على الغالب فلا مفهوم مخالطة لهذا اللفظ فمعروف أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا يجوز نكاحها سواء كانت في الحجر أم لم تكن في الحجر فكل ذلك سواء وإنما ذكر هذا القيض في الآية جريا على الغالب إذا الغالب أن تكون الربيبه في حجر زوج أمها أي امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، أي امتنان كذلك إذا ذكر هذا اللفظ من باب الامتنان فإن الألفاظ التي وردت للانتنام لا يكون لها مفهوم مخالفة ومثال ذلك قوله تعالى لتستخرج منه لحما طريا فالله تعالى وصف لحم البحر بأنه طري وإنما وصفه بالطراوة من باب إتمام الانتنام على العباد إذ مع كونهم يستخرجون منه لحما فهو طري والطراوة أيضا وصف زائد وهذا لا يأخذ منه أن لحم القديد لا يجوز أكله إذا كان من البحر فلحم القديد ليس بطريق وهو جائز سواء كان من لحم البحر أو من لحم البر مما يجوز أكله فقوله تعالى لتستخرج منه لحم طريق لا مفهوم له لأنه ورد لتمام الممتنام أوفاق الواقعي كذلك إذا ورد اللفظ وفقا لواقع معين فإن هذا اللفظ ليس له مفهوم مخالف ومن ذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فهذه الآية وردت في لاس وآل اليهود ضد المسلمين ولذلك بين الله تعالى أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا يقال لقول تعالى من دون المؤمنين أنه تجوز الولاه الكافرين مع المؤمنين فالولاه الكافرين لا تجوز مع المؤمنين أو من دون المؤمنين فكل ذلك لا ترى وانما ورد هذا القيد في هذه الايه لوفاق الواقع لموافقه الواقع الذي وردت فيه هذه الايه وهو ولات هؤلاء النبلين ينتسبون للإسلام لبعض من اليهود أو لليهود الذين كانوا يسكنون بالمدينة والجهل أيضاً والجهل المقصود به هنا جهل السائل في الأول جهل المتكلم الثاني جهل السام فلو قلت لرجل لا يعرف حكم الغنم السائمة مثلا ولا يعرف حكم لا يعرف حكم الغنم السائمة في الغنم السائمة زكاة، فإن قولك له في الغنم السائمة زكاة ليس له مفهوم لأن هذا اللفظ ورد جوابا أو والجهل المقصود به هنا جهل السائل في الاول جهل المتكلم الثاني جهل السائل فلو قلت لرجل لا يعرف حكم الغنم السائمة مثلا ولا يعرف حكم لا يعرف حكم الغنم السائمة في الغنم السائمة في زكاه فان قولك له في الغنم السائمة في زكاه ليس له مفهوم لان هذا المف ورد جوابا او كلاما لرجل يجهل حكم معلوفا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اللهم علمنا لنما علمت لنك أنت العلم الحكيم وعلى, وعلى ما لما ينفع لنفعنا لنما الحمد لله على كل حال نعوذ به من حال أهلنا قال الله مرحبه الله تعالى والجهد والتأكيد عند السامين هنا يذكر الله مرحبه الله تعالى آخر الموانع التي نظمها والتي تم نعوش اعتبارا المخالفه وقد شرحنا الجهل عند السماء وبقي أن نشرح معنى قوله التأكيد والمقصود بالتأكيد التأكيد للسامع كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم الا إلا ذي محرم فالمقصود أكيد التحريم بالنسبة للمرأة المؤمنة وليس المقصود أن ذلك يحل لغير المرأة المؤمنة فلا يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن غير المؤمنة يحل لها أن تؤمن أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير محرم أو بغير محرم المرأة التي لا تؤمن بالله عز وجل أيضا لا يحل لها ذلك قال بعد ذلك المقطب التخصيص ليس يحمل قيسا وما عريبا ليس يشمل أي أن الأمور الثمامية التي ذكرها الناظم والتي تمنع اعتبار محوم المخالفة فإنها لا تمنع القياس فمقتل التخصيص وإن منع اعتبار مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس إذا وجد سبب القياس وهو وجود العله بنفسها في الفرع وتوفرت شروط القياس وانتفت موانعه وما عرض ليس يشمل به أن لفظ المنطوق لا يسهل المسكوت عنه حتى يستغنى بشموله له عن القياس مفهوم هذا كلام محمد قال بعد ذلك وهو ظرف وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد هنا شرع النواغي رحمه الله تعالى في ذكر أنواع مفهوم المخالفة فأول نوع أو أول قسم من أقسامه مفهوم الظرف وسواء أكان الظرف زمانيا أو مكانيا فلا ترد فمثال الزمان قوله تعالى الحد أشهر معلومات فمفهوم المخالفة من هذه الآية أنه لا حج لأنه لا حج في غير هذه الاشهر وهذا الظرف الزماني والظرف المكاني مثاله قوله تعالى وأنتم عادي في المساجد فيفهم من هذه الآية أن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد القسم الثاني مفهوم العله وهو قوله علك مثل قولك اعطي السائل لحاجته اعطي السائل لحاجته فيفهم من هذا الكلام ان غير المحتاج لا يعطى وبعد ذلك العدل وهو كسم الثالث مثال قوله تعالى فباليدوهم ثمانين جلبة مفهومه أي لا يجوز أن تجدوهم أكثر أي لا أكثر من ثمانين جدا فهذا نكون المخالفة من العدل بعد ذلك القسم الرابع الشرط فقوله تعالى وإن كنا أولاك حمل فأنفقوا عليهم مفهومه إن لم يكن أولاك حمل فلا نفق عليهن أي لا يجب الإنفاق عليهم في غير حالة الحمل القسم الخامس مفهوم الغاية كقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم المخالفة من هذه الآية أنها إذا نكحت زوج غيره حلت للأول انطلقها الثامن والحصر القسم الخامس او السادس الحصر مفهوم الحصر مثل قوله تعالى اياك نعبد والحصر له ادوات منها الحصر بالتقديم كقوله تعالى اياك نعبد فمفهوم المخالفة لا نعبد سواك وفهم المخالفة من هذا الحصر لا نعبد سواك وادوات الحصر كثيرة والحاء ادوات الحصر الا انما وصف وتقديم كما تقدما السابع من اقصى وصول المخالفه الصفه والمراد بالصفه هنا لفظ مقيد للاخر وهذا اللفظ ليس شرطا ولا غايه ولا استثناء ويدخل فيها الحال لأنها وصف لصاحبها قيد لعاملها كما قال الشارع هنا له أحسن إلى العبد مقيعا وضربه مسيئا فانه يفهم من الأول عدم الإحسان إن يطع ومن الثاني عدم الضرب إن لم يعصي والحصر الصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم غنم أي سواء تقدمت الصفة أو تأخرت غنم سامت تأخرت أو تقدمت سائم الغنم فكل ذلك سواء لا فرق في الغنم السائمة زكاة وهو قوله من غنم سامت مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة وقوله سائم الغنم أي غير السائمة ليس فيها زكاة فلا فرق بين تقدم السفة أو تأخرها عن الموصوف. بعد ذلك يقول معلوفة الغنم أو ما يعلم القلق في فيه لأي يصرف أي العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في المقيد بقيد اختلف في المقيد بقيد هل يرجع التقييد هل يرجع النفي والإثبات إلى القيد والمقيد أو يرجع فقط إلى القيد اختلف العلماء في ذلك وهذا هو معنى قوزه معلوفة الغنم أو ما يعرف الخلف في النفي لأي يسرقه الخلف في النفي والإثبات هل يسرقه للغنم هل يشرف للقيد فقط وهو السوء أو المعلوم العلم أو يرجع إلى الغنم والوصف والقيد فإذا قلنا بأنه يرجع إليهما معا فنظهوم قولنا في الغنم السائمة زكاة نظهومه ان الغنم المعلوم لا زكاة فيها ونحن هنا نكون قد راعينا القيدة والمقيدة معا في النفهور في الغنم السائمة في زكاة أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة وإذا قلنا بأن ذلك يرجع فقط للقيد فنظهر قولنا في الغنم السائمة في زكاة أن غير السائمة مطلقا لا زكاة فيها سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا لا فرق فهذا هو معنى قوله في المعلومة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفى لأي مصرف؟ أي الخلف في النفى لأيهما يسرف هل هي هل هو معلومة هل هو معلومة أو معلومة خصوص الغنم نظرا إلى القيد والمقيد أو هو المعلومة مطلقا ولو كان إبلا إبلا وضقر نظرا إلى القيد والمقيد بعد ذلك يقول أضعفها اللقب وهو ما من دونه مضمو الكلام العربي أضعف أنواع مفهوم المخالفة اللقب والمقصود باللقب الاسم الجامد كأسماء الأجناس والعلم بأنواعه الثلاثة أنواع العلم الثلاثة معروفة واسماً أتاوى كنية ولقب وأخراً لا إن سواها ساحباً واسماء الجموع ايضا وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له أكثر العلماء على أن مفهوم اللقب على ان اللقب لا مفهوم له واحيانا يكون اعتبار مفهوم اللقب كفرا كقولنا مثلا محمد رسول الله فإذا اعتبرنا مفهوم اللقب هنا كل غير محمد ليس برسول وهذا كفر صريح فإذا اعترب علينا فما الفائده من ذكر الألقاب إذن فالجواب ما ذكره الله رحمه الله تعالى وهو ما ابي من دونه نظه الكلام العربي فإنما يؤتى باللقب للحاجة إليه في رب الكلام العربي لأن المسند يحتاج إلى مسند إليه فلا بد من ذكر مسند إليه يسند إليه والمسند إليه هو اللقب هو اللقب يقول الرابط اعلاه لا يرشد الا العلماء فما لمنطق بضعف من كما هنا يبدا يرتب مفهوم المخالفه اقواها ثم الاقوى فالاقوى وهذا الترتيب يفيدنا عند التعارف خصوصا حيث نقدم الاقوى فالاقوى فاعلى واقوى مفهوم المخالفه أنواعه يعني الحصر بمثل اعلاه لا يرشد الا العلماء أي الحصر بالنفي والاثبات كقولنا مثلا لا اله الا الله وقول الناظم الذي لا يرشد الا العلماء وبعض العلماء يقولون ان مثل هذا الحصر مفهومه منطوق منطوق صريحا والإثبات كذلك كما لا يخطئ كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فما لمنطوق بضعف ممتنى أي الكسم الثاني من أقسام المفهوم في ترتيب من حيث الكوى الممتنى للمنطوق بضعفه وهو ما قيل فيه إنه مرطوق بالإشارة كمفهوم إنما ومفهوم الغاية فإنهما يليان النفي والإثبات في القول كقوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون يفهم منه أن الإنسان لا توزن له حسنة لم يعملها ولا سيئة لم يعملها وقوله مثلا حتى تنكح زوجا غيرا يفهم منه حليتها له إنكحت إن غيرا ومن من قال بأن نفهوم إنما والغاية منطوق القاضي أمذكر من باقي المال وهذا القول بناء على كون المنطوق منه غير صريح وصريح على أن المنطوق منه ما هو صريح وغير صريح الله على القول بأن المنطوق فقط صريح فلا يدخل هذا في قسم المنطوق بعد ذلك يأتي في القول الشرط كما سبق أن نفلنا له وبعد ذلك يأتي في القول الوصف لكن الوصف ينقسم إلى قسمين وصف مناسب ووصف لم تظهر أو لم يظهر وجه مناسبته فالوصف المناسب يقدم على الوصف الذي لا يناسب أي يقدم على مطلق الوصف ولهذا قال الناظم فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف له القارب والوصف المناسب هو ما تضمنه ناطة الحكم به مصلحه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائلة زكاة فالسوم مناسب لنجوب من الزكاة لماذا لأن سبب الزكاة ووجب الزكاة نعمة الملك صحيح ونعمة الملك مع السوم أتم تقول أتم نعمة ملك الله عز وجاء العبد مع الصوت تكون أتم فهذا وصف مناسب ووصف غير مناسب أي وصف طربي لا تصلح إناطة الأحكام به في المعاملات لا تصلح إناطة الأحكام به في المعاملات المعاملات أما التعبدية كما يقول بعض العلماء فلا احترط فيها ظهور العلة ولذلك قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم العفر زكاة لفهم من ذلك أن غير العفر لا زكاة فيها والعفر غير وصف غير مناسب العفر وصف غير مناسب ياتي مفهوم العدد في الترتيب، فعدد كما قال الماضي، كقوله تعالى فجدوهم ثمانين جلبة ووجوب الطواف بالبيت سبعا وبين الصفة والمروه سبعا وإلا ما تأخر العدد عما قبله لأن قوما من القائلين بمفهوم مفهوم الوصف انكروا مفهوم العدد البعض الإلماء أنكاروا مفهوم العدد وما وأن المرتبة السابعة فهي تقديم لذلك قال الماضي فعدد ثم تقديم يلي أي يلي التقديم وهو الذي نثل له سابقا اياك نعبد أي يفهم منه عدم عباده غيره سبحانه وتعالى والفائدة من ذلك تقديم وهو حجة على النهج الجلي الفائدة من التقوير كما سبق أن ذكرنا تظهر عند التعارف فنقدم الأقوى وهو حجة على المهج الجلي أي مفهوم المخالفة حجة على القول المشهور القول الذي عليه الجمهور وخالف في ذلك بعض العلماء سُلَّمَا مَحْمَنَا رَكِينَ صُّلِ اللَّهُ وَسِلَّمَا مَحَلَّمَا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا رائعين وعلى ما علمتنا إنك أكت العرب الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلى ما عملتنا وصدنا عدوا الحمد لله بحال ما عدوا به بحاله لله قال واني برحمة الله تعالى فصل من ندف ربنا بنا تعالى تنسيئه في ندقنا النجانة أي من رحمة الله عز وجل بأيوابه ومدفه بهم الوسع لهم في نطقهم النجام بالتعبير عما في أنفسهم وعما يبيدونه وعما يعترج في أدهانه من الأحكار والمعاني وإنا لعاش الناس في بيط وحرج ولكان أمر الناس في تعاسة وشقاء ذلك لأن تعبير الإنسان عما في نفسه يريكه وأيضا تستقيم الحياة كلها على ذلك قال بعد ذلك: ألا من الألفاظ المعناوية كل لغة يدري من سلم؟ أي أن اللغة هي الألفاظ الموضوعه بالمعاني، قال: من معناه يدري من سلم؟ هي التي يدعيت لمعاني معينة. وطريقة معرفة اللغة هي النقل ولذلك قال بالنقل يبري من صنع فطريق نقل اللغة أو فطريق معرفة اللغة هو السماع أو النقل بعد ذلك يقول نجلولها المعنى ولفه المفرد مستعملا أو مهملا قد يوجد وذي تركبه أن المبلول عليه بالالفاظ والألفاظ المقصود بها هنا اللغة إلا أن يكون معنى كدلالة الألفاظ على معانيها نحو دلالة الكرم والشجاعة على المعنيين المعروفين فالشجاعة والكرم كل منهما يدل على معنى معروف صحيح؟ واما ان يكون مضلول الالفاظ اللفظ ان يكون مضلول الالفاظ اللحب. كدلاله لفظ الكلمه على لفظ على نفس اللفظ ودلاله القول على القول على نفس القول ثم المضلول الذي يكون لفظيا الا ان يكون مفردا واما ان يكون مركبا والمره يترك اما ان يكون مستعملا واما ان يكون مهملا والمركب وهو الذي تركب من كلمتين فاكثر اما ان يكون ايضا مستعملا اي له معنى يدل عليه واما ان يكون مهملا لا يدل على معنى معين فهذه تفاصيل مدلولات الألفاظ مدلولات الألفاظ بعد ذلك يقول ووضع النكرة يمطلق المعنى فريق النصرة وهي ليهني لدفن الحاجبي وكالدمام للخلاف ذاهبي اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيما وضعت له أسماء الأجناف المنكرة اسماء الاجناس المنكره غير المعرفه كقول ابرجل انسان وهكذا فهذه اسماء الاجناس المنكره اختلف العلماء فيما وضعت له فبعض العلماء قال ان مثل هذه الاسماء وضعت لمطلق المعنى من غير تقييد بشيء ذهني ولا بشيء خارجي لا بشيء خارجي وإنما هي وضعت لمطلق المعنى ودليل هذا القول أننا إذا قلنا بأنها وضعت للذهن او أو الخارجي لكن قد تحكمنا والتحكم باطل كما يقول علماء المنطق أو علماء الكلام والترجيح بدون مرجح لا يقبل بعض العلماء كما ذكر الله رحمه الله قال إن أسماء الأجناس المنكره ورعت بالمعنى الذهني فقط ورعت بالمعنى برهمه فقط دليل هذا القول أن معنى هذه الأسماء المنكره قدر مشترك بين أفراد كثيرة في الخارج أن معنى هذه الأسماء المنكرة قدر مشترك بين افراد كثيرة والخارج لا يوجد فيه الا المتشخصات بحقائقها فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين فانت عندما تقول انسان فالانسان في معنى الانسان هو قدر مشترك بين افراد كثيرة والموجود في الخارج المتشخصات بحقائقها زيد عمر عثمان فلان وفلان وفلان وهؤلاء المتشخصات بحقائقها ليس بينها قدر مشترك فإذا قلت الإنسان الغهني مثلا فالإنسان الغهني قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان والموجود في الخارج كزيد مثلا لا يشاركه احد في حقيقه ذاته فزيد لا يشارك عمرو وعمر لا يشارك طه وطه لا يشارك الو وهكذا فافترق المعنى المشترك في الذهن عن المعنى عن الشيء الموجود في الخارج فالذهني شيء مشترك بين افراد كثيره بينما الموجود في الخارج متشخصات بحقائقها ليس بين اثنين منها قد مشترك أو شيء مشترك والقول الثالث أن هذه الأسماء المنكرة وضعت للمعنى الخارجي فقط ودليل هذا القول أن الأحكام إنما وضعت للامور الخارجية المشخصة الأحكام والأحكام كما عرفنا هي إسناد شيء لشيء نفين أو لأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنية الأحكام ودعا اي أي شيء للأشياء الذهنية أو للأشياء الخارجية المشخصة زي عمر فلان وفلان وهذا القول قال به الإمام كثير من العلماء ورجحه الإمام القرافي. و لا هل لهذا الخلاف ثمره فقهيه عمليه ام ليس له ثمره عمليه وهذه الاقوال كلها قد ذكرها الله بقوله وضع النكره لمطلق المعنى فريق النصارى وهي هي لجهيله ابن أي الحاجب و من سار على مساره قال بأنها وضعت للذهمين وكم إمام للخلاف ذاهبي أي كم إمام ذاهبي للخلاف ذلك حالة كونه طائلا بأنها وضعت للمعنى الخارجي وضغي أن نذكر أن دليل القول الثالث دليل القول الثالث أن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية الحقيقه اليومية التي تتصور في الجن توجد في الخارج في منع أفرادها الشخصيه فإذا قلنا زيت أو عمر فإن كل من زيد وعمر مشترك على القبر المشترك بين الأفراد وهو الإنسانية في كونه إنسان وفي كون زيد إنسان وفي كون عمر إنسان فهذا قبر مشترك بين أفراد كثيرين الا ان هذا الشخص زيد او عمرو تميز عن غيره بتشخصاته الذاتيه فهو فيه قدر مشترك وهو الإنسانية وايضا فيه شيء يميزه عن غيره وهو تشخصاته الذاتيه بعد ذلك يقول عمار رحمه الله تعالى وليس للمعنى الاحتياجي لفظ كمال شارح منهاجي شريف المنهاج وهو الامام كاد الدين السكي وهو احد كبار علماء الأصول قال من اينه الشافعيه رحمه الله تعالى قال ان المعنى اذا لم يكن محتاجا الى لفظ فليس بالضروره ان يوضع له لفظ فلا يجزم ان يكون لكل معنى لفظ مستقل يدل عليه بل يجوز أن يكون بعض المعامل تضع له الفاظ تدل على خصوصه ومثال ذلك يقولون الروائح الروائح أنواع كثيرة جدا لكن اهل اللغه ما وضعوا لكل رائحة نفضل يدل عليها وإنما استغنوا عن ذلك بالاضافه بقولهم رائحه النسك رائحه التفاح رائحه العنبر رائحه كذا وكذا واكتفوا بذلك وايضا أنواع الطعوم فهناك مطعومات كثيره وطعوم كثيره وما وضعوا لكل طعام لفظا يدل عليه بعينه وإنما استغلوا عن, ذا عن ذلك بالإضافة مثلا أما إذا كان المعنى محتاجا إلى لفظ يدل عليه كان لازما أن يوضع له لفظ يدل عليه بعد ذلك يقول واللغة الرب لها قد وضع هنا يتكلم النظم رحمه الله تعالى على مسألة مدأ اللغة هل اللغة توقفية أم اصطلاحية كيف بدأت اللغات في العالم وكيف تعلم ذلك الإنسان اللغات هل الله عز وجل هو الذي خلق فيهم هذه اللغات وعلمه إياها ووضعها فيهم بحيث تعلمها كادرا عن كادر أو أن هذه اللغات اصطلح عليها البشر فيما بينهم وتعارفوا عليها يقول إن القول القوي المنصور الذي صدر به الناظم كلامه واللغة الرب لها قد وضع الله عز وجل قد وضعها قد وضعها وذلك لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فالله عز وجل قد علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء وبعض العلماء يقولون ان اللغه اصطلاحيه اصطلح عليها الناس وليست لغه وضعيه وانما هي لغه اصطلاحيه ولذلك قال النظر وعزلها للاصطلاح سمعا اي نسبةها نسبه اللغه للاصطلاح سمعا فنقل عن بعض العلماء قوله بان اللغه اصطلاحيه طيب لما قيل له كيف اصطلح عليها الناس قال فبالاشاره وبالتعين كالطفل فهم الرخاء والبين كيف اصطلحوا عليها اصطلحوا عليها بالإشارة وبالتعين كان يقول لهم هذا الكتاب ويشير لهم إلى كتاب الكتاب فيعرف السائل ان هذا كتاب هاتي القلم ويشير الى شيء معين او يعينه فيعرف السامع ان هذا قلم فياتي به وهكذا يتعلم الناس اللغات كالطفل كما ان الطفل يتعلم اللغه عن ابويه وعن من حوله بالاشاره وبالتعيين فهم بالخفا والبين اي فهم الخفي والواضح وبعض العلماء يقول ان اللغه منها ما هو اصطلاحي ومنها ما هو توقيفي من الله رب العالمين فالقدر الذي بدات به ذرات العالم الأول والذي كان الناس محتاجين اليه في اول خلقتهم الله عز وجل هو الذي وضعه لهم وهو الذي علمهم إياني. ثم بعد ذلك الناس اصطلحوا أيضا وانشئوا لغات وتعارفوا على لغات أخرى وطوروا لغات وأنتجوا لغات عبر العصور والدبور وهذا القول والله اعلم هو القول القوي المنسور أن مبدأ اللغة وضعه ورعه الله رب العالمين لكن لا يلزم أن, يكون أن تكون كل اللغات الموجودة الآن هي التي علمها الله لآدم وإنما الله عز وجل علم آدَمَ أصل اللغة ثم بعد ذلك الناس افترقوا في الأرض وتشعبوا في الأرض وكل منهم استخدم كلمات وألفاظ أخرى واصطلح على عبارات أخرى وها كذا ولذلك قال صاحب مرتقى الوسيل اللغة قيل علمه وقيل وضع واستقر الفهم وبعضهم التوقيف في قدر ما يكفي به والدليل على ذلك أنهم جمعوا مجموعة من الاطفال في بيت معين ومكان معين وتركوه فتره من زمن بحيث لا يكلمهم أحد لا يتعامل معهم أحد لا يسمعون صوتا ولا حرفا من أحد يأتي إليهم القائم على امرهم يعطيهم الطعام ويذهب ولا يكلمهم بشيء أو يرعى امورهم دون أن يكلمهم بأي لفظ فنشأ الأطفال كلهم صمما بكنا فلماذا ما تعلم هؤلاء الأطفال اللغة ولماذا مصطلحوا كما يقول هؤلاء على اللغة تتم بينهم وانتجوا لغه جديدة فاللغة لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا عما قبلها وهذا الذي يدل عليه الدليل وبينه الله رب العالمين بكتابه وعلم آدم الأسماء كلها يبنى عليه القلب والطلاق بكسك الشراب والائتاق اي ينبني على الخلاف في كون اللغه اصطلاحيه او توقيفيه مع الرفائي الفقهيه فاذا قلنا ان اللغه توقيفيه من الله رب العالمين مع ذلك ان الناس لا يجوز لهم ان يصطلحوا او ان يغيروا الفاظ وأن هذه اللغة الورعية التي وضعها الله لهم لا يجوز لهم أن يغيروها ولأن شخصا مثلا قال لزوجته اسقني الماء اسقني الشراب وقصد بذلك الطلاق فان طلاقه لا يقع لأن هذا اللفظ لم, لم يستعمل الدلاله على هذا المعنى وإنما استعمل للدلالة على معنى اخر ويغة توقفية أما على القول بأن اللغه استلاحية فلو قصد بذلك الطلاق وقع طلاقه على قول بعض العلماء بتسكن الشراب والعتاق العتاق هو اعتاق العبد لو قال له الشراب أو اعطني الكيس ويقصد بذلك العتاق فعلى القول ان اللغه استلاحية فإن العبد يعتق عليه هل تثبت اللوعة بالقياس وثالث الفرق لداء ناسي محله عندهم المشتق وما عداهم جاء فيه الوقت المكتوب عنده ما سواه ولا ترق وفرأه النبني خفة في فيما لجامع يقيسه السلم أو فيما لجامع يقيسه السلم هنا تكلم اللاغم على مسألة أخرى وهي مسألة اللغة هل تثبت بالقياس اي هل يمكن ان تثبت اللغه قياسا فبعض العلماء يقول ان اللغه لا تثبت بالقياس وبعض العلماء يقول ان اللغه تثبت بالقياس وبعض العلماء فرط ولذلك قال الماضي ولذلك الفرق لدى اناسي اي بعض العلماء فرط فقال ان الحقيقه تثبت في بالقياس والمجاز لا يثبت بالقياس ثبوت الجرعه بالقياس مثاله اذا قلنا ان الخمر المقصود بها ما صنعت من ماء العلبه ثم وجدنا عصيرا اخر صار مسكرا فهل نطلق على هذا العصير الذي صار مسكرا خمرا أم لا نطلق عليه اسم الخمر فإذا قلنا إن اللغة تثبت بالقياس معنى ذلك أننا نقول إن هذا العصير مسكد خمر لأنه صار مسكرا وإذا قلنا إن اللغة لا تثبت بالقياس لا نقول إنه خمر وإما نقول إنه يأخذ حقما خمر فنحتاج إلى القياس بشروطه واركانه واتفاق موانعه كلها وعدم ورود ما يقدر فيه في اصله او فرعه فنحتاج الى قياس متعب مثله مفهوم واذا قلنا ان اللعته تثبت بالقياس فنستغني عن كل هذا الكلام بقولنا هذا المسكر والخمر ماء المسكر فهما خمران او كلاهما خمر فحكمهما واحد محل أي محل الخلاف في المشتق والمشتق هو المشتمل على وصف كالك التسمية من أجله المشتق يقول هو الذي اجتمل على وصف التسمية تسمية شيء من أجل له الخمر، فإن الخمر سمي خمرا لأنه يخالر العقول أي يغطي العقول فالخمر المشتق اجتمل على وصف التسمية من أجل ذلك الوصف أما غير المشتق كالأسماء الجامدة وأسماء الأعلى وأسماء الجموع إلى غير ذلك كل هذا لا يعتبر من المشتقات وبالتالي لا يثبت فيه القياس اتفاقا عند العلماء ولهذا قال وما عداه جاء فيه الوصف وفرعه المبني خفة كله في نادي جامع يقيسه السلف. امرط الخلاف خفه الكلى خفه التعب وكله الوقفه خفه التعب في باب جامع القياس وسلم فاذا قلنا بان اللغه بالقياس سمينا اللذيذ من اي عصير اذا كان مسكراً خمراً اصطرحنا ولم نحتج الى ان نراعي شروط القياس كلها وأركان القياس وموانع القياس لا غير ذلك وايضا مثلا ان لا يسرق الليث يساق ابوال الليل من القبور على اللاذئ له بهذا فيضحك الليل يشرق اطفاله وحليه التي يحل بها بعض الليل على مذهب بعض الجهال فان اللباس يتبع سارقا إذا قلنا بأن اللباس يتبع سارقا ويطلق عليه لفظ سارق لم نحتج الى القياس وقي هو سارق نقطع يده واذا قلنا بانه لا يسمى سارقا لغه فنحتاج الى ان نجري عليه القياس هل عله السرقه موجوده بتمامها وشروطها في النباش ثم هل شروط القياس كلها موجوده هل التفك بالموانع هل, هل القوادع كلها لا ترد على هذا القياس حين ذاك نصل الى الحكم وهو ان النباش ياخذ حكم السارق فتقطع يده فهذا تعب كثير صحيح فإثبات اللغة بالقياس يغنينا عن القياس الاصطلاحي الوطع الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال محمد رحمه الله تعالى فصل في الاشتقاق والاشتقاق معناه في اللغه الاقتطاع تشتق شيئا من شيء أي تقتطع منه وتاخذه منه والاشتقاق كما سيأتي الكلام عليه ينقسم الى اشتقاق صغير واشتقاق كبير واكبر واذا اغلق الاشتقاق فانه ينصرف الى الاشتقاق الصغير ماذا في تعريف الاشتقاق والاشتقاق ربك اللقاء إلى لقظم وعطبك في اللذي تأصل أي أن الاشتقاق تعريفه عند علماء الأصول وغيرهم هو رد لقظم إلى آخر لملاسبة بينهما في المعنى والمعنى الأصوية ومعنى الرد أن نحكم بأن الأول نأخذ من الثاني أي فرع أي أقلق في الأصل فيجوز أن يشتقى من الأصل سواء أكان حقيقة أم مجازا فالحقيقة كمثل اشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم والمتكلم من التكلم ايضا والضحك من الضحك إلى غير ذلك والمجاز كقولنا مثلا. الحال ناطقة بكذا فقولنا الحال ناطقة بصدق فلان أو بكذب فلان أو إلى غير ذلك من الامثله فانه مشتق من قولنا نطق الحال ومعروف أن نطق الحال تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا يقول بعد ذلك وفي المعاني والاصول اشتريطا مناسبه بينهما من لفظه فلا بد ان تكون بين الاصل والفرع مناسبه في المعنى وفي الحروف الاصليه بان يكون المعنى الذي في الاصل موجودا في الفرع وان تكون الحروف الاصليه التي في الاصل موجودة أيضا على ترتيبها في الفرق كاشتقاق إلى من الضرب والضاحك من الضحك والخارق من الخرول إلى غير ذلك. <تصفيق> قال بعد ذلك ولا <تصفيق> جدّة من تغيير محقّق أو كان ذا تغيير. يجب أن يكون بين الأصل والفرع تغاير وتخالف وهذا التغاير إما أن يكون حقيقيا كمخالفة الضارب للضرب أو أن يكون هذا التغاير تقديريا كطلب من الطلب فإما طلب من الطلب بين الأصل والفرع هنا تغاير مقدر التغاير بين الأصل والفرع هنا مقدر وهذا معنى قوله لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقديم يقول بعد ذلك وإن يكن من فقد أهب مضطردا وغيره لا يضطر بمعنى معنى هذا الكلام المشتق إذا كان لمبهم فانه يكون مضطردا ومعنى المبهم أي غير معين معنى مبهم أي غير معين بحيث يصح اطلاقه على كل من قام به الوصف الموجود في الاصل فمثلا قولنا بارد من الضرر يصح إطلاقه على كل من قام به وصف الضرق فهذا هو معنى قوله وإن يكن لنبهم فقد عره مضطردا فيكون مضطردا بحيث يصح إطلاقه على كل من قامت أو على